112. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذينهم على صدواتهم يحافظون 114. هم الذين يرثون الفرد توسهم فيها خالدود، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيد، ثم جعلناه نطفة في قرار مكيد. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما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 فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل نا بالك فيها فراكِه كثيرة ومنها تعود وشجرة تخرج من طور سينا تبت وإن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَحْوِي مِنْ نَّافِعٍ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ وَأَنقَذَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل لملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربطوا به حتى قال ربنا صرني بما كذبون، فأوحينا إليه أنصنا على الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيجا من كل زوجين فنين وأهلك.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 تَوَكَّأْتَ أَنْتَ مَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رب منزلا مباركا وأنت خَيْرُ المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنع خذ الله ملكم من إله غيره أ فلا تشكود وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة. الدين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 117. وقعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 118. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَسْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ كَذَّبُوا رَسُولَهَا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَذَلِكَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إذا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا 117. فنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين 119. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 110. وجعلنا ابن مريم وأم 113. وامه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعيد 114. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.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 124. خشية ربهم مشفقون 125. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 126. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما 117. وجلة أنهم إذا ربهم راجعون 118. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 117. وقفنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 118. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 119. قد كانت آياتي تتلى فكنتم على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 لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُحْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُوا رَضًا بك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط للاكبون وَدَارَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ ۖ فِي ضِيَاعِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى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 117. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 118. سيقولون لله 119. قل أفلا تذكرون 110. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 117. سبحان الله عما يصفون 118. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 119. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَاءَنَا نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت 120. ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون 121. ومن خفت موازينه فأولئك الذين ختروا أنفسهم في جهنم خالدون 117. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 118. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 119. <تكلمون> إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 110. فاتخذتموهم سخريا حتى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 119. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون